الحمد لله رب العالمين الله الرحمن الرحيم ايا يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم मनो भव ربه بل يعمل عملا صالحا بل يعمل عملا صالحا ولا يشهد بعبادة ربه من أحدا بسم الله الرحمن الرحيم ذكر رحمة ربك عبده زكريا أهد ماذا ربه ملا أنت أهل صفر قال رب إني وهدى العظيم. وإني حبت الهوالي من مراهي وكانت امرأتي آفرا وكانت امرأتي آفرا فهدني من لدن جوليا يرس مني ويرس من انا نبشرك في غناب اسمه وكانت نجعل له من قبل سبيلا قال رب انا يقول لي غناب وكانت نراتي عاقرا وقد منظت منيه بيرضيا قال يذلك قال رب هو عاديا هين وقضى قلقك